وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون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 وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم, فأهلكناهم بذنوبهم وان شانا من بعدهم قرنا آخرين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 ولكن لقضي الأمر ثم لا ينورون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم الْقِيَامَةِ لا ريب فيه الَّذِينَ خسروا أَنفُسَهُمْ فهم لا يؤمنون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 قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنركم به ومن بلغ ااننكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى كلا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء من ما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين قصروا انفسهم فهم لا يؤمنون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 يسترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يصحوه ومنهم من نستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يسقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء ك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كسروا إن هذا إلا ساطير الأولين وهم ينهون عنه ويئون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار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 علي ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى مساعة بعثة قالوا قالوا يا حسرتنا قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا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 نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي في الأرض أو سلما في السماء سَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّنَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ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 نصم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم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 انقست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَمَّا نسوا ما لكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصلف الآيات ثم هم يصدفون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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك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 ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفرة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاه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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الْإِكْرَامِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الذين من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن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 ما كانوا يكفرون. قل أنا دعو من دون الله ما لا ينسعنا ولا يضرنا ونرد على. ما بنا بعد اذ هدانا الله كل الذي استهواته الشياطين كالذي استهواته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونهم الى الهداتنا قل إنه هدى, إن هدى الله هو الهدى وغمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقولكم فيكون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقولكم فيكون. قوله الحق.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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آَزَرَ أَتَتَقِدُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ لُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلِكُو التَّسْمَاعَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أسل قال لا أحب الْآفِلِينَ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 الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات مَنَّشَاءَ من إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ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 وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا سضلا على العالمين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 فَقَدَ وَكَلَّ بِهَا قَوْمٌ لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُلَّا إِكَالَ اللَّيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمُ قَتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّهُ وَإِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 ناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا ابا قُلِ اللَّهُ ثُمَّ لَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بَارَكُم مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى ومن حَوْلَهَا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 وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إلَيَّ وَلَمْ يُوْحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْقَالُ في غمرات الموت ولو ترى إذ في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم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 ولقد جئتموا فرادا كما خلقناكم أول مرة وَلَقَدْ فرادا كما أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم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 ولو ترا اذي الله في غمرات الموت ولو ترا اذي الله في غمرات الموت والملائكه باسقو ايدي هم اخرجو انفسكم والملائكه تباسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمون أفرادا كما خلقناكم أول مرة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 واحدة فمستقر ومستودع قد تصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ما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 لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قَدْ جَاءَكُمْ دَصَائِرُ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَدْبَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما, ما كانوا ليؤمنوا إلا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اسْتَجِبْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ الْحَقَّ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وعدلا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تطع أَكْثَرَ من فِي الْأَرْضِ يضلوك عن سَبِيلِ اللَّهِ إن إلا ون, ون وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَلَروَاهِرَ الْإِسْمِ وَذَاعِطِنَهُ ان الذين يختون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وان انه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياء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 ما عشَرَ الجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرُوا مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْجَلْتَلَنَا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 هو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء اللهم ما فعلوه فذرهم وَمَا وما يسترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بذعمهم وانعام حرمت وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ صُهُورُهَا وَأَنْعَامُ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَسْتَرْونَ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 قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والنخل وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أُقْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا حق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 حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البطر اثنين قل كرين حرّم أم الأذن أم اشتملت عليه أرحم الأذن أم كنتم شهداء إلّا صلاة الله بهذا فَمَن أَعْلَمُ مِمَّنِ اسْتَتَرَ عَلَى اللَّهِ كذَلِكَ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فيه ونحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو أودما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن الضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدأكم أجمعين قل هل مشهدكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا, ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ لَأَرِكُمْ وَأَصْلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءٍ بِهِمْ يؤمنون، وهذا كتاب أنزل مبارك فاتبعوه، والتقول علَكُم تهتدون، أن تقولوا إنما أنت الكتاب على طائفتين من قبرنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربك وهد ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها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 إِنَّ الذين فَرَّقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يلبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها وَمَن جَاءَ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّ لِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا يا مَن مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قل أَعْيِرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ قُلْ أَعْيِرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوا زِرَةً إِلَّا أُخْرَى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 ليبلوكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.